قلبي يا روحي صفي يا القلب يا روحي في هواء ولا ارض نعيم في دوار نعم ما لأنك خير من يوحي غرام شديد وحوسناك كل لها حظى جديد إذي تحب وتزيد في جداك صباح ومتاك محال أنا يا جميل Og gen Og Oh, ايه فهل به غربتك <متصفيق> <متصفيق> لو سائلتني ان با يا حبيبي رضى يا رضا يا حبيبي I